لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل تنزيل ر ح حاميم ي م ا ك ب من ا ل ل ل ه ا ع ز ي ز ا ل ع ل ي م ا ر ا ل ذ ن ب و ق ا ب ر ا ل ت و ب شديد ا ل بالطول لا إله إلا ق ا ب هو إ ل ي ه ا ل م ص ي ر م ا ي ج ا د ل في آ ي ا ت ا ل ل ه إلا ل ذ ي ن كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم, وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحروا بهم حق فاخذتهم فكيف كان عقاب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 للذين تابوا. فاغفر ل ل ذ ي ن التابو ا واتباع ع سبيل ك و ق ي م على م ل ج ح ي م ربنا و ا د خ ل ه م جنات ع د ل ت ي وعدتهم وموصلح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ه م وذرياتهم العزيز الحكيم و ق ه م النابلسي س ي ئ يومئذ ا ت ل ه ل ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ينادون ل م ا ء الله أكبر من مقتكم ا ل ف س ك م إذ د ع و ن ى الإيمان إ ذ تدعون إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فتكفرون قالوا ربنا امدنا ث ن ت ي ن و أ ح ي ي ت ن ا ث ن ت ي ن فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إ ل ى خروج من سبيل ذ ل ك ب أ ن ه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم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 「私の名前は何でもいいです。 والله ل و ا ح د ا ل ق ه النابلسي ر ا ي و م تجزى كل ف س ب م ك س ت ا و م إن ا للعلوم ه س ر ي ا ح س ا ب ه يوم ا ل ا ة ل ل ل لدى ق و ب ا ل ح ه ا ر ك ظ م ي ن م ا ل ل ظ الحسنى م من ي ن م ي ولا شفيا、يطال. ي ع ل م خائنة ا ل أ ع ي ن و م ا تخفي ا ل ص ن و و ر ا ل ل ه ي ق ض ي ب ا ل ح ق و ا ل ذ ي ي ن د ع و دونه ن من ل ا ي ق ض و ن بشيء إن ا ل ل ه هو ا ل س م ي ع ا ل ب ص ي ر